يا أيهَا الذيينَ آمنوا إذ نُودَِ الصَّلااتِم يو الْجممعَةِ فَسعُوا إى ذِكرر اللهه وَذَرُ الْ البَيْيع ذَلِكُم خَيْرَُّكُم إنِ كُنتُم تَعلون فَإذاَا قضِييَةِ الصَّلاةُ فَ تَشروا فِي الْ الأرضِ وَبَتَغومِ فَضلِ الللههِ وَذكُرُ اللهَّه َثام وَذكُرُ الللهه ثًا العَكُم تُفِْحون. وإذا رأوا تجارة أَوْ لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو وَمِنَ التجارة والله خير الرازقين